النشرة الإخبارية. النشرة الأخ في الدين لازلنا. أبا تمث لما كنا. تحلفنا على الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين الثالث من ربيع الثاني لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين 15 هاركا من البكك المرتدين إثر صد محاولة تقدم لهم على أطراف بلدة هجين البداية من ولاية الشام من البركة بتوفيق الله ومنه تمكن جنود الخلافة من صد محاولة تقدم للبكك المرتدين على أطراف بلدة هجين مساء أول أمس حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك سبعة مرتدين كما استدرجت مجموعة منهم نحو حقل ألغان ما أسفر عن مقتر خمسة آخرين وعلى صعيد متصل تمكنت مفارز القنص من قتل ثلاثة مرتدين في المنطقة ذاتها نسأل الله أن يرد كيدهم وعاديتهم وينصرنا عليهم كما قامت مفارز الإسناد باستهداف تجمعات البكك المرتدين في قرية لبحر شرقي شمال غرب بلدة هجين بثلاثين قذيفة هاون عيار 120 ملم وسبع قذائف sbg وكانت الإصابات محققة ولله الحمد على توفيقه وفي الخير بتسديد من الله تعالى استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة قياديا من البكك المرتدين واثنين من مرافقيه في قرية الحريجي بمنطقة الصور أمس ما أدى لإصابتهم نسأل الله أن يعجل بهلاكهم ننتقل إلى ولاة الصومال بفضل الله ومنه استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عنصراً من الشرطة الصومالية المرتدة في سوق بكارة بمدينة مقديشو أمس ما أدى لهلاكه واغتنام سلاحه ولله الحمد واخيرا إلى ولاية العراق من ديالا أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لحرق معمل أحد عناصر استخبارات الأسايش المرتدة بعد اقتحامه بمنطقة قولاي غرب خانقين ولله الحمد والمنه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين قمسة عشر من البكك المرتدين إثر صد محاولة تقدم لهم على أطراف بلدة هجين وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا تأخينا فما احد سيشبع ظهرنا طعنا